كيف بفتاح الأهل العلم كنووي وابن حجر الجويني يقعون في بدع الأشاعرة مع علمهم الراسخ بالسنة وبأصول الفقه فالعلم موجود فما الذي أزل الأقدام ممتاز إما السائل يريد أنه زلت القدم بسبب عدم الورع وعدم التقى لأنه عندنا احتمالين الآن عصل العلم موجود والعلم موجود وزلت الأقدام يبقى إذن لم يعمل بالعلم وهذا أبعد ما يكون عن مثل من؟ النووي النووي أربعين سنة وملأ الدنيا بأسرها؟ علما النووي كان يجلس في بيته ما عنده ولا مكان فقط للجلوس ينام جالسا للكتب التي تحيطه ولذلك السخاوي قال النووي بركه النووي بركه مفهوم فالحق بأنك ان كنت تشير الى انه مزله بسبب عدم الطاعه انا اخشى عليك من من, من عذاب ربك عليك اخشى لان الله جل لا يجعل صيت النووي ذاع وشاع في الدنيا باسرها وابن حجر خاتمة الحفاظ وانت تقول ذلك لتشير انه سبب الزلل عدم الطقة مصيبة عليك ان كنت تريد ذلك وان كنت تريد سببا سأقول لك السبب اولا بان فضل الله دل في علاه ان يفرق بين عبد واخر وان فضل الله دل في علاه ان يبين ان الجميع حتى لو بلغوا المنزل العلى لابد لهم من زلات لتعتبر ولما ترى احدا زل أو, او سقط اعتبر بالذين سبقوهم أورع اورع واتقى وانقى واعلم واقرب الى الله واعبد وذل لتعلم قول سعيد المسيب ما من عالم شريف منيف الا وله الزلات والسقطات واللنات لكننا نقيس الناس بالغالب اذا بلغ الماء قلتين لم يحرقها لكننا ساقول لك السبب اخي الكريم اولا البيئه التي عاش فيها الامام النووي فلذلك اقول لك انت لو عشت في بيئه ما فيهاشي علم وبتتعلم على اللي بيقرا لك هتعيش طول عمرك اما لو في بدعه هتبقى, هتبقى, هتبقى فيها ولو في جهل هتبقى جاهلا لسنين طوال بعد ثلاثين سنه هتطلع تسلم بيدك الشمال وبييدك اليمين المساله منتهيه وانت بتهيئ لنفسك العلم لانك لم تطلب العلم من بابه هو النووي وهو اعلم الناس بالاصول وبالحديث وبالفقه ومع ذلك عاش في بيئه هذه البيئه كانت تنتشر فيهم ان متكلمي اهل السنه والجماعه ومعلم الناس الاخير للامم الاشاعر فنما نما نما معنئهم وتعلم على ايديهم فزلت القدم فزلت لكن الامام ابن الحافظ حجر مصر فيها ما فيها اللي داخل مصر منه ايه 40 ما تقعدش تعمل فيها بقى اربع صح فلذلك فل ان في مصر فيها من يتكلم بالسنه وفيها من يتكلم بايش بالأشعارة فيها متكلم بالأتزال لذلك ترى في فتح الباري الإمام ابن حجر لا تستطيع أن تقول أشعاري لا ده متزابز مرة يتكلم بكلام أهل السنة نقالها عن بعض من جلس إليه ومرة يتكلم بكلام الأشعارة نقالها عن, عن بعض مذهبي أهل مذهبي فهو تأثر بالبيئة فالسبب في ذلك تأثر ببيئة لكن انا أقول لك لو تعلو بنظرك خذ الأقوى الخطابي خذ البيهقي الحليمي فيهم لوس اشعريه وهم من أتقل الناس علما أيضا ببلاد ما وراء النهر لم ينتشر فيها العقيدة الصفية إلا من رحل كالبخاري واسحاق بن رهوي فالبيئة هي المؤثرة في هذا الباب ومع ذلك نقول هذا الكلام يطوى ولا يروى حفاظا على جناب علمائنا وهذا يغمر يغمر في بحر حسنتهم معامل عاملوا رايت النووي في أحد لا يعرف رياض الصالحين في احد ليس في بيت رياض الصالحين في أحد ليس في في بيت صحيح مسلم للنووي او الاذكار أرأيت كيف الله تعالى كتب له القبول الى السماء ما من احد الا وتراه يذهب ويجيء على رياض الصالحين هؤلاء اطبقوا الارض علما واحسنوا فتغمر السيئه في بحر الحسنات